اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن أنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهانا له به لا برهانا له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وَقُل رَّبِّ مُصِرٌّ وَالرَّحْمَنُ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُصْبِحُ وَحِينَ تُسْمِي وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ويخرج الميت من الحي ويحيي العظم بعد موتها وكذلك تخرجون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اضحسبتم انما خلقناكم عبادا و ان انكم الينا لا ترجعون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 إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ مُصِرٌّ وَرَحْم وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَسُبْحَانَ الله حِينَ تمسون وحين تُصْبِحُونَ وَحِينَ تُسْجِعُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الحي وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم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 لا برهان لهم به فانما حسابه عند ربهم انه لا يفلح الكافرون و قل رب نصره ورحم وان انت خير الراحمين فسبحان الله حين تصبحون وحين تصبحون وَلَهُ في فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينًا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ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 وآله وصحبه وسلم افحسمتم انما خلقناكم عبادا وان انكم لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ مُثْنِ وَالرَّحْمَن وَأَنْتَ خَيْرُ وَسُبْحَانَ الله حِينَ تُسْنَى وَحِينَ تُصْبِحُ وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم افتحسبتم انما خلقناكم عبادا وان انكم الينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الهان اخر لا برهانا له به لا برهانا له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وَقُلْ رَبِّ مُصِرٌّ وَالرَّحْمَنُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُصْبِحُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرج اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ مُنْزِلِ الرَّحْمَةِ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُصْبِحُ وَحِينَ تُسِيحُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الحي وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الحي وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد والى صحبه وسلم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 لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب المحسن ورحم وانتا خير الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيُّهُ وَحِينَتُهُ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم افحصمتم انما خلقناكم عبادا و ان لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش العظيم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 فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُسْنَى وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ من الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ من الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وكذلك تخرجون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اطحسبتم انما خلقناكم عبادا و ان لا ترجعون فتعال الله الملك الحق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 وَقُل رَّبِّ مُثِنْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خير الرَّاحِمِينَ